بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم خمسين ألف سنة. فاصبر صبراً جميلاً. فاصبر صبراً جميلاً. إنهم يرونه بعيداً. إنهم يرونه بعيداً. ونراه قريباً. ونراه قريباً. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْدِ وتكون, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصّرونهم يُبَصّرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤييه وفصيلته التي تؤييه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا كلا إنها لوا نزاعة للشواء نزاعة للشواء تدعوا من أدبر وتولى تدعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى وجمع فأوعى إن الإنسان Jazou'a, jika mensehul syirr jazou'a, jika mensehul syirr jazou'a, dan jika mensehul khair manou'a, dan jika mensehul khair manou'a, kecuali yang الذين هم معنا صلاتهم دائمون الذين هم معنا صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم والذي للسائل والمحروم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم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 فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَاذِلُونَ آمَنُوا بِغَيْرِ أَذَانِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَاذِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَالَّذِينَ هم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هم عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَالَّذِينَ هم عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أولئك في جنات مكرمون اولائك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. عن اليمين وعن الشمال عزين. أيط كل امرئ منهم أي يدخل جنة نعيم. أيط كل أمر منهم أي يدخل جنة نعيم. كلا،, كلا. إن خلقناهم مما يعلمون، إن خلقناهم مما يعلمون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب والغابين، لقادرون. فَلَا أَقُسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِكِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُو فَذَرْهُمْ يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الَّذِي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون فأشياء أبصرهم ترهقهم ذلة. فأشياء أبصرهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.